وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وقد فصل قَالَنَا لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا فُرِضْتُمْ إِلَيْهِ فَقَدْ فُطِرْنَا لَكُمْ مَا حَرَّمَ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّا يُضِلُّونَ بِهَوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعلم ربته وأعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكفرون يَكْبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عليه وإنه لفتق ولا تأخذوا منا لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفتق وإن الشياطين ليوحون إلى تدوكم وان الشياطين لا يوحون الى الائهم ليجادلوكم وان اطعتوهم انكم لمشركون وان اطعتم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 كَمَن مَثَلُ كَمَنْ مَثَلُهُ فِيظُل مَاكِ لَ سَ بِخَدِ مِنهَا فمَنْ مَثَلُ فظُل مكِ لَ سَ ذَلِكَ جُينَ لِكَافِرينَ مَ كَُوا يَعَّلُون ذَلكَدُينَ بِكَافِينَ مَا كَُوا يعَّدُون وَكَذَلِكَ جَعَهَا وَأَمكُر فِيهَا وَكَذَلِكَ جَعَ في سُرِي قَةٍ أَكَابِ رَمُجِهَا بِنكُر فِيهَا وَمَا يَمكُرونَ إَِّذ أَمْ فُوسِهِم وَمَا يَش وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَمْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَمْ نُؤْمِنَ حَتَّى كان لما موت يا الله الله اعلم حيث يجعل رسالته الله اعلم حيث يجعل رسالته سَيُصِيرُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صِغَارًا عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَنكُرُونَ سَيُصِيرُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صِغَارًا